لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عذاب من رجز هليم. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمُ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 فَلَمْ يَرَوْا يَرَوِلَا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَلَأَرْضَ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ لَأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ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 محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور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 وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَ يُخْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجَازَى إِلَّا الْكَفُورِ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 لَعَلَّكُمْ لَعَلَى هُدًى ضَلَالٍ مُبِين قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيم Kularuni yang Lain Alhakum Bih Shurakan, Bela, Belah Allah Al Aziz Al Hakim, Waa Aruslana Kila Kaffatil Nasib ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستخرون عنه ساعته ولا تستقدمون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا tidak akan kita minum dari Quran ini, dan tidak dari الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ ada رَبِّهِمْ يَرْجِعُ kita. إِلَى بَعْضٍ melihat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 بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِذْ تُمُرُّونَ نَا إِنَّكُمْ كُفَرٌ بِاللَّهِ إِذْ Kafir bil Allah, dan jadilah Dia anak dahulu. Dan sarud Nada matlam, mereka melihat azab. Dan jadilah lola dalam agnaki yang kafir. Hanya وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ kafir! Kami telah mengutus mereka kepadamu untuk memberitahukan tentang kebenaran dan menghukum mereka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 أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل الفاء إلا من من وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون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 فَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِ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 اياتنا بيينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباءكم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 illa sihrum mubin wama ataynahum min kutubin yadrusunaha wama arsalnā ilaihim qablaka min nadhir wakaththabal ladhīna min قبلهم وما بلغو من عشار ما آتيناهم فكذبوا رسولي فكيف كان لكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا Ma'bi sahib bimun min jinnetin, huwa illa nazarul l-kum baina yaday azabin shadid. Qul ma saaltukum min ajrin, fahuwal kum in ajriy illa ala Allah, wahu ala kulli